بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انطفرت وإذا الكواكب انتفرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفسهم ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غمىك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة يا أركبك كما البلد كذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين كراما يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يخلونها يوم الدين وما هم عنها بغان وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تبلف نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله